من الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة نمزا الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أنا أدراك من الحطمة نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدا إنها عليهم مؤصدا في عمد ممددا